لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وانيدهم بروح من